سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا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 يدك يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات نَهْرٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أليما